قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها, فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى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 أو لم تأتهم مَا ما في الصحف الأولى ولو أن أهلناهم بعذاب من قبله لقالوا, لقالوا ربنا لولا لا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى